آمين آمين وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِمِينَ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فَلَمَّا رُعََقَمَ رَبَذِ غُمْ قَالَهَا ذَا رَبّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَلَ إَِّم يَهْبِنِي رَبّ لَ أَكًُاَّ مِنَ الْقَوْمِ ال الطَّبِين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 ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وزع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون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 وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فأي الفريقين أحق بالأمر إن كنتم تعلمون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 نَجَا إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قبل.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 وَإِسمعينَ وَ وَإِسمعينَ وَالْيَسَعَ وَيونُ سَوَلُوبَاق وَكُلًَّا صََّّلنَا عَلَ العالممين وَمِنْ أَضَائِهِمْ وَجُدذاتِهِم وَإِخْوانِهِم وَجتَ بَينَاهُم وَعَدَيناَاهُم وَهَذَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ اِذْ كُنَّ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بها فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ قُتِدْهُ قُلْ لَا أَمْلِكُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ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 ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزعون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 وَلَقَدِ اجْتُنبُوا فِرَازَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوْلَنَاكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَّا خَوْلَنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ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 إَِّ اللَّ فَلِقُ الحَبّ وََّوَ يُخْرج الحَيَّْ مِنَ المَيّيتِ وَمُخْرجُ الْ المَييت مِنَ الحَيذَِكُم مَّ فَأََّ تُكفَكُون فَلِقُل الإصْباح وَجَعَلَ الَّلَ سَكَنَ وَشَّسَ وَن قنَ ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البرز والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم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 فَاخْرَجْنَا لَهُ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا فِنَّانٌ وَجَنَّاتٍ مِن أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُنْتَشِرَاتٍ وَغَيْرَ مُتَشَابِهَةٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ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 وَإِن جَاءَ أَكْمَبَصَائِرُهُم رَبُّكُمْ فَمَن أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَن عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نصرف الآيات وليقولوا درست وليمن يبينوا لقوم يعلمون اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلَا تَصُبَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ ذَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بما كانوا وَأَقُسمَمُ بالِالل جَهدَأَم لهم لَِن جَأَْهُم آيَ لَإِن جَأَهُم آيَةُلَُؤمِن آية بِهَا قل كَمَ الْآيَاتِ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا ذَكَّرَ مَا يُؤْمِنُونَ وَنُصَلِّبُ أَصْدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَلَمْ نُرَ وَنَذَرَهُمْ فِي قِطَامِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا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 يُحِيبُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْرَى إِلَيْهِ أَفئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يَرْضَوْنَ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجاذلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون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 كَذَالِكَ ذُيْنَا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَمْرِ وَمَا يَنكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُتَاهَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رسل أَمَّا اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ الرِّزْقَ ۚ تَعْسًا يُصِيبُ الَّذِينَ أَظْلَمُوا صَدًى عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا حج يَجِعَ صدِرَهُ بيّق حَرَجَ كَأَنَّ ماَا يَ الصَّعَُ في السَّم كَذَلِكَ يَجَعَ اللَّم بِدسَعَ النَّبِينَ ل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 وكذلك يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي وي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 ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ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 مَا مَوَعَدُونَ لآتِ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّاعِ إِنِّي وَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْوَالِمُونَ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْفِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه بَزَاوُ مُحُمّ وَمَا يَسْتُرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ الْأَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يُطْعِمُهَا إِلَّا مَن شَاءَ لَا يُطْعِمُهَا إِلَّا مَن شَاءَ بِذِمِّهِمْ وَأَنْعَامٌ وُرِمَتْ بُثُورُهَا وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ بُثُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَاسْتُرًّا أَم عَلَيْهِ سَيَذِيقُهُم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَادِنَا وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءً سَيَجْزِيهِمْ وَصَّهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَطَرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْ لَا ذَمَّ سَفَهَ بَغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ أَن عَلِمَ اللَّهُ قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والذرع مختلفا أكله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 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَا قُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُفُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدْرٌ مُبِينَ كَمَا نِيَةُ اَذْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلذَكَرَيْنِ حَرٌّ وَمَا أَمِلُّ أُنْثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكريني حرم أم الأنتيين أم شملت أم اشتملت عليه أرحاب الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم منه مَنِ اتَّرَى عَلَى اللَّهِ كِبْرًا لِّيُضِلَّ مَن فِي النَّاسِ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُل لَّا أُبْدِي فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعِمُ يَكُونُ مَيْتًا إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمًا خِنْذِيرٍ فَإِنَّهُ نَذِرَةٌ أَوْ فِسْقًا أُهِللَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن يَذْكُرِ غَيْرَ بَابٍ ولا عاب فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت إِلَّا مَا حَمَلَتْهُ النُّورُ مَا أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعُمْ. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّي يَدْعُو رَحْمَةً وَاسِعَةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ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 بَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْطَئُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ أَهْلُ ذَٰلِكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ ما شهدا اقوم الذين يشهدون ان الله الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين ما يؤمنون والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعذبون الحمد لله رب العالمين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 والليل آمن قل تعالوا اسلم ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم لِإِملاَقٍ نَحْنُ نَعُذُّكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقرضوا مالا يتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده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 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ثُمَّ آتَينَ مُوسَلكِتابَابَةَ مَا مَن عَلَ النَّذِي أَحسَنَ وَتَفصلَ مِكُلِّ شَيّ وَهُدَا وَهُدَ وَرَحْمَتَل عََّهُم بِلِقَائِ رَِّهِمْ هذا كِتابابُ أَزَلناَ بَورَقُم فَستَ بِعُ وَاتَّقُول عََّكُمْ تُرحَمُون أَن تَقُلَ نَفْسُ أَن تَقُولَُّ مَا أُزِلَكِتُ على قَاءِ فَتَيمِمِ قَضِلنَا على طائفتيهم قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافدين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فَقَدْ جَاءَكُمُ الْبَيِّنَةُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ فَمَن أَظْلَمُ مِن من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجذي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا هل ينظرون الا انت تاتيهم الملائكه او ياتي ربك الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او يأتي يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَفَرَتْ أَوْ كَفَرَتْ بِإِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ إِنْ تُظْهِرُوا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 ومن جاء بالسيئة فَلَا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني أداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما مستقيم إِلٰتَ إِبْرَاهِيمَ حَلِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِنْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ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 تُثهِ تَغْتَلِفُون وَهُوَ الذي جعللَكُمْ خنَاائِفَ أَرض وَرَرفَ بَعْضَكُ فَوْقَ بَعضٍ ذَجات وَرَفَعَ بَعْضَكُ فَوقَ بَعَضٍ ذَجاتِ لَابِلوكُث مَا آثَكُم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله أكبر